رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إن زينا السماة الدنيا بزينة للكواكب وحِضَمٌ من كل شيء طن مارد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 فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم, الدين. هذا يوم ظَلَمُوا وَأَزْوَاجُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَسَدُّوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْفُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ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 119. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون 110. فأغويناكم إنا كنا غاوين 111. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون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 لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَوَاكِهُهُمْ وَهُمْ مُّكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ ها قول ولا هم عنها يزفون وعيادهم قاصرات الطرفيين كأنه النبيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتسألون قل كن لي قرين يقول أإنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابه وعظاما أإننا لمدينون قال هالأم تطلعون وَنَعَفَ رَأَهُ فِي سَوَائِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهُ إِن كَتَلَ تُرْدِينَ وَلَوْنَا نِعْمَةً رَبِّ مِنَ الْمُحْبَرِينَ أَفَمَا مَحْلُو بِمَيِّتِينَ إِلَّا ستن الأولى وما نحلب معدبين إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقون؟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 المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين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 لِيَجْعَلَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِنْ قَالَ لِأَزِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ آئِكًا اللَّهِ تريدون؟ فما بِرَبِّ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مجبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم وربًا باليمين فأقبلوا إليه زفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابن له بنيانا في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعله الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فَلَمَّا بَلَوَ مَعَهُ السَّعِيقُ قَالَ يَا بُنِيَ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُ كَفَرُ غُرْمَ ذَاتُ رَأَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُطْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنَّ شَأْنَكَ الصادرين فلما أستماوة له للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء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 ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وَهَدَيْنَا هُمَا الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّكَ ذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِنَّ يَسَلَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَعْبُدُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْبَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ إِنَّكَ ذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الم وَإِنَّ لُوطَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّينَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَدُوَّا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَا تَمْرُضُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ 112. أفلا تعقلون 113. وإن يونس لمن المرسلين 114. إذ أبق إلى الفلك المشحون 115. فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو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 وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم أن ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَخْطَفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أم لكم سلطان مبين فأثوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم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 له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكن Badawil Muslaen Faka Farubi Fasaw Faya Lamun Wala de Saba Kwat Kadimatuna ibadina al Mursaneen Inahumlahul